لا أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرضها مده فإذا أنزلنا عليها الماء هتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق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 الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم اليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من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 يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمَّ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ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 الليقضوا تفثهم واليوفن ذرهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يَعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فَجِتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَجِتَنِبُ قَوْلَ الزُّوُو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 فله اسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليانصرنا الله من ينصره وليانصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقام الصلاة واتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.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 وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه وهي ظالمه ثم اخذتها والى المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا لا الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يَدْخِلُنَّهُمْ مُدْخَلَي يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ ابْغِيَ عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلك بأن الله يُولِج الليل في النهار وَيُولِج النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَالكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ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 إن الله من الناس الرؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكافور إن الإنسان لكافور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا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 ملت أبيكم إبراهيم، هو سمّاكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون وتكون شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. Fana' al-maula wa